بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد الحديث ال38 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب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 وان سالني لا اعطينا ولا ان استعاذني لا اعذنا رواه البخاري الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد اتقوا الله ربنا تبارك وتعالى وهذا من الأحاديث القبطية يقول الله جل وعلا من يواري عربي سبحانه وتعالى ما وقال من عاده ربيا هو ذاكوث الحرب أي أن من عاده ربيا من أولياء الله فقد اعلن الله جل وعلا الحرب عليه ومعنى الحرب من الله سبحانه وتعالى ان تكون الامور معقده لحتى الانسان اقرا قد بنوا وجدوا معقدا باب الرزق او باب العمل او باب الصحه او العلاقات العامه بين ادارات يعني جدولها كلها معقده ان الله جل وعلا هو المشر المهيمن اصبار فمن عادى اميا من اولياء الله ما له شيء او انه بس كانه ايماني هذا وتعرض لغضب الله وغضبه وتقول لله علا ما تقرب اليه يعدي بشيء احب اليه ما اقترطه عليه او ان الله جل وعلا يحب من المكلف ان يتقرب اليه بالفرائض يعني بما كلف الله به من سمادين المرتوبه طروات الشمس اي كانت السنه او اي زكاه شهر رمضان والحج والعمره ادره علينا دائما سلك الرحم ناديه فرائب وهي احب ما يتجرب به العبد لله جل وعلا وغا هذا العظمه القائل وما كتره بالنيات ولا ادعى عبد يتجرب نيته النيات يعني الشيء الذي ليس لله كراتب الشيء الراتب او شيء من مثل وزكاه الناظره والحج النفل كل نوافل إذا تترب العبد بها إلى الله جل وعلا أحذر الله سبحانه وتعالى يقول فإذا أحذبته كنت سمعه ما بيسمع به أي أن الله أحفظ سمعه ولا يسمع به بابنا إنه يسمع به الحد وبصره ما بيبصر به أي أنه لا ينظر إلى الحرام لان الله جل وعلا قد حد لنا ضرا وهذا الذي يتشبها ان الله اخذ اموال من بقاته ولا ياتي على دماه لانها محصوره بامر الله جل وعلا وكذا مثل المشي الى المحرمات فلا يمشي الى زنا ولا يمشي الى بدعه لا يمشي هنا معصيه وانما يمشي من الطاعه ويؤدي الصلوات الخمسه ويؤدي المفروضات والله سبحانه وتعالى بالحفظ جميع عواصم سمعا وبصرا و وهذا وريحه تقول ان الانسان بالله لانه تدرب الله بالصراحه اتذكرها باذن الله ولا ان استعابني لا عيدنا نسال الله جل وعلا ورجونا يتقبل توقي اللهم صل على العند واجعلنا من الذين يتبعون الصلاه في هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه احسن الله اليكم شيخنا جزاكم الله خير As-salamu alaikum wa rahmatullahi As-salamu alaikum wa rahmatullahi